بوك تو شيزديسات تري ثلاثة وستون ثلاثة وستون ستاوتي زابتاني دوا طرح الاسئلة اثنين <قطاع> طرح الاسئلة اثنان يا مايو خوبي Ана Анді Гівая Я граю в теніс. Ана Алабу теніс. Ана Алаб теніс. Де є тенісний корт? Айна Южеду малабу теніс. Айна Южед малаб теніс. Чи маєш ти хобі? هل عندك هوايه؟ هل عندك هوايه؟ يا ارايو او فوتبول انا العب كره القدم انا العب كره القدم دهي فوتبولني مايدانشيك اين يوجد ملعب كره قدم اين يوجد ملعب كره القدم في مني بوليت راميا ذراعي تؤلمني ذراعي تؤلمني مو ينهى و مو يا ركا تاكوش بولات قدمي و يدي تؤلمانني ايضا قدمي و يدي تؤلمانني ايضا داي ليكر اين يوجد طبيب اين يوجد طبيب я маю автомобиль. عندي سيارة. عندي سيارة. Я маю також мотоцикл. عندي أيضا موتورسايكل. عندي أيضا موتورسايكل. Де місце для парковки? أين يوجد موقف سيارات؟ أين يوجد موقف سيارات؟ يا مايو سويتر عندي سويتر عندي بول اوفر يا مايو تاكو شورتكو وجينسي اي عندي ايضا جاكيت وبنطلون بنطال جينز عندي ايضا جاكيت وبنطلون جينز داي برالنا ماشينا اين الغساله اين الغساله يا مايو طريلكو معي صحن طبق معي صحن يا مايو نيش فيدلكو اي لوشكو معي سكين شوكه وملعقه معي سكين شوكه وملعقه داي سيل اي بيريتس اين الملح والفلفل اين الملح والفلفل